بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقالع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 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَاتِبَةٌ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّافِضَةِ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 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم